الحمد لله الحمد لله الذي شرف بلد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأطابه وألبس من استقام من سكانه سوابغ الشرف وجلبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فتح للسائلين أبوابه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أشرف آلٍ وأكرم صحابه أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون تتفاوت البلدان والأوطان شرفاً ومكانه وعلواً وحرمة ومجداً وتأريقاً وتأتي المدينة النبوية بلد المصطفى صلى الله عليه وسلم في المكان الأعلى والموطن الأسماء هي بعد مكة سيدة البلدان وتاليتها في الحرمة والإكرام والتعظيم والإحترام أرض الهجرة وموطن السنة ودار الإيمان الفضائل مجموعه فيها الفضائل مجموعه فيها والايمان يارض الى نواحيها فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان يارض إلى المدينة كما تأرز الحيه الى جحرها متفق عليه بلده معشوقه السكنى بلده معشوقه السكنى طيبة المثوى سكنها مع الإيمان شرف باذخ واستيطانها مع التقوى عز شامخ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها أخرجه أحمد وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري فيا هناءة ساكنيها ويا سعادة قاطنيها ويا فوز من لزم الإقامة فيها حتى جاءته المنية في أراضيها وفي سكناها من البركة ما يستحقر كل رغد ورخاء ورفاه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء, هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون أخرجه مسلم في البعد, عنها في البعد عنها يهيج الشوق إليها ويتضاعف الوجد عليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ونظر إلى جدوراتها ودوحاتها ودراجاتها أوضع راحلته وحرك دابته واستحفها وأسرع بها حباً في المدينة فإذا أشرف عليها قال هذه طابة وهذا, ج... وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه فهي حبيبة المحبوب صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد متفق عليه داره ومهاجره فيها نصب محرابه ورفع منبره وفيها مضجعه ومنها مبعثه طيبة الغراء وطابة الفيحاء توسع العين قره وتملأ النفس مسره بلدة آمنة ومدينة ساكنة لا يهرق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن أخرجه مسلم ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين وأشار إلى ما بين جنبيه صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي شيبة هي حرام ما بين لابتيها وحرتيها وجبليها ومأزميها فعن علي نضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل متفق عليه لا ينفر صيدها ولا يؤخذ طيرها ولا يعبد شوكها ولا يقطع عضاهها ولا يختلا خلاها ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعرف الرجل بعيره ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ومن مناقبها وفضائلها أنها لا يدخلها رعب الدجان ولا فزعه ولا يردها ولا تضاؤها قدمه الملائكة على أنقابها وأبوابها وطرقها ومحجها يحرسونها ويذبون عنها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال متفق عليه الصلاة في مسجدها مضاعفة الجزاء فرضاً ونفلاً في أصح قولي العلماء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام متفق عليه وفي هذا المسجد المبارك بقعة هي روضة من رياض الجنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومن على حوضي متفق عليه وعند أحمد ومن هذا على ترعة من ترع الجنة وعند النسائي إن قوائم من هذا رواتب في الجنة ولا يجوز التبرك بمسح جدران المسجد النبوي أو أعملته أو أبوابه أو تقبين من بره ومحرابه وفعل ذلك من البدع المحدثة والأفعال المخترعة التي يجب على فاعلها الكف عنها والتوبة منها أيها المسلمون والمدينة مباركة في صاعها ومدها ومكيالها وتمرها وقليلها وكثيرها دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فقال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبعة مرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر متفق عليه ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر وسم أخرجه أحمد أيها المسلمون ومن صبر على لأوائها وجهدها وشدتها نال شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة أخرجه مسلم هذه هي المدينة فضائلها لا تحصى وبركاتها لا تستقصى فاغتنموا فيها الأوقات واستكفروا فيها من الصالحات برك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والبينات والعضات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدوى وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله من اتبعه كان على الخير والهدى ومن عصاه كان في الغواية والردى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تبقى وسلامًا يترى أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز من اتقى وشقي من قاده الهوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المسلمون وثبت فضل الصلاة في مسجد قبى عن المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وسلم فعن سهل بن حليف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره أخرجه ابن ماجه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه وقوله ماشيا وراكبا أي حسب ما يتيسر له أيها المسلمون فاعرفون هذه المدينة حقها وقدرها وحرمتها وقداستها وتجافوا فيها عن مستقبح فعال واجتنبوا فيها فاحش الأقوال ولا تدنسوها بقدر المحرمات ولا تشوهوا جمالها وبهاءها بقبيح المخالفات وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى قرى فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد ورضى اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنَّا معهم بمنك وكرمِّك وجودِّك وإحسانِّك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخائها وعزها واستقرارها ووفق قادتها بما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين اللهم ومتعهم بالصحة والعافيه يا كريم اللهم منَّ على جميع أوطان المسلمين بالأمن والاستقرار والرخاء يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستبعفين في سورية على القوم الظالمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستبعفين في سورية على القوم الظالمين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز يهود يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واحفظ شبابنا وفتياتنا من كل سوء ومكروه وفتنة يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون